قال قسما والارض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور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 ما إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله الدار وجعل لله الدعاء الذي ضل عن سبيله قلت ما التعب قليلا إنك من أصحاب النار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 بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين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 والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشر فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك فِيكُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِئْنَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ من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 ثم يخرج به زرع مختلف الوله ثم يهده فتراه مصفرا ثم يجعله حطانا إن في ذلك لذكرى للألبارة أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِرَّ رَبِّ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 ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بهم يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ يَوْمَ وَيَرْزُقْهُ وَقِيلَ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ مِنْ ٱللَّهَ لَا أَمْرِهِۦ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما يهته عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ أَلَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْدِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا أيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أدنى مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم تأخذون دون الله شفاعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْءً وَلَا يَعْقِلُونَ قل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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَتَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ أَخْتَلَفُونَ وَلَوَأَن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعُوا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْبِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يوم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 فَمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا هُمْ عَنْهُمْ مُنْأَثِرُونَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ غَائِبًا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم الغيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وأشرقت الأرض بنور ربها وأوضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يضلون ووفيت كل نفس مع. لك وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتح أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم.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 سنة سمراء حتى إذا جاء.